فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدَ ضَلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَنِيقًا حَرِجًا كَأَنَّمَا يَصَّدَّعَ قعدوا في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وها صراط ربك مستقيما قد فص قلنا لا يأتي لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. وَيَوْمَ نَحْشُرُمْ جَمِيعَ يَامَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْسَرْتُمْ مِنَ الْسِّنْ وَقَالَ أُولِيَاءُهُمْ وَقَالَ أُولِيَاء ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مسواكم خالدين فيها إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ كَانُوا وَلِي بَعْضًا وَلِيَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ ال ولنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم وضرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكروا بوكمه لك القرى بالظلم واهلها فاظلون ولكل درجه تما عمل وما ربك بظالم لنعم ما وَمَا بُكَى الْغَنِيُّ يُرْحَمُ